والله هو على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم امنا وجعلكم ملوك واتاكم ما لم يؤت احد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 وَإِنَّ لَنَدْقُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِذَا يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّهُمْ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَقِفُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخُلٌ عَلَى الْمَبَادِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّ انكم ظالمون وعلى الله فتوكلوا انتم إن مؤمنون